الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إشهد أن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 Hij is de الله <سؤال> أكبر الله <سؤال> اكبر